ادعونا الى اله ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وانما ردنا الى الله وانما ردنا الى الله وان المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون مَا أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء أَنَّارَ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غَدَوْا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ يَتَحَاضَّ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 الَّذِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرًا لِّأُولِي فَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ إِلَّا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 وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ الله تستجيب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم مداخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وناها رم بصرا الله لذو صَضُل للِلَ النَّاسِ وَلَ أَكسَرًا النَّ سِد يَشكُرون ذَلِكُم اللهَّهُ رَّكُم خَالِقُ كُ شيءَي إِ إِلَ إِلااهُ فَأَ تُقفَكُون كَذَلِكَ يُ فكل الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من